بوك تو بيتست إبيت. خمسة وخمسون خمسة وخمسون رابطة العمل شتو ست بو زنمن ما هي وظيفتك؟ ما هي وظيفتك؟ مويت سوپروك اي ليكار وظيفة زوجي طبيب. وظيفة زوجي طبيب. ياس، بولودنيفنو رابوتام ككو ميديتسينسكا سيسترا. انا اشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. انا اشتغل كممرضة حتى منتصف النهار نابرو كيوديما فو بنزيا قريبا سنتقاعد سنتقاعد نو لكن الضرائب مرتفعة لكن الضرائب И здравственото осигурување е високо. Волтајминот за здравје е маклеф. Што сакаш да бидеш? Што сакаш да бидеш? Што сакаш да бидеш? Што сакаш да бидеш? Што да бидам инженер. да أريد أن أصبح مهندساً. أريد أن أصبح مهندساً. يس <تصفيق> نا أريد أن أدرس في الجامعة. أريد أن أدرس في الجامعة. يس <تصفيق> سوم أنا طالب متدرب. أنا طالب متدرب يس ني لا أكسب الكثير لا اكسب الكثير يس سوم نا پراкса انا خارج البلاد أنا اتدرب خارج البلد е мојот шеф. работите. Ова е мојиот во Јас имам лубезни колеги. Имам лубезни колеги. Имам лубезни колеги. Имам лубезни колеги. Имам лубезни колеги. Имам лубезни колеги. Имам лубезни колеги. Имам إلى الكافيتيريا. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. ياس بارم إدنو ميستو. أبحث عن وظيفة. أبحث عن وظيفة. ياسم فيك ياس صار لي عام عاطل عن العمل.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 За текстовите и книгите посетете ја страната Дуплове Дуплове Дуплове Book